ويقول هذه الأرض نصفها لي ونصفها لزيد أنت مالك شيء يقول ابن حلال أنا مشتريها أنا وزيد عن طريق كاتب العدل ولا في كلام قربدا هذه أرضي وأنا معترف بصاحبك زيد شريتي وليس شريكك أنت ابن حلال أنا اللي شارنا الأرض وانا دافع عن قيمته ولا لك فيها شيء قال اذا وعدك المحكمة فقال تعال يا اخي لا توعد للمحكمة ولا الشرطة انا اريد العافية انا الان افرض اني اشتري منك الارض هالحين، اعطيك خمسة الاف ولا تقيم دعاوي ولا شيء وانا ابقى انا اوزيت شريكي رضي المدعي وأخذ خمسة ألاف يلتفت زيد على شريكه ويقول أنت آلت إليك مقابل خمسة ألاف شريها من ذاك المدعي فأنا أعطيك الخمسة واخذها هل يأخذها منهم الشفعه لا لان ما آلت إليه بالبيع ما اشتراها وإنما هي أرضه وفي يده ولكن اصطلح مع خصمه نفس الصورة اصطلح مع خصمه على خمسة آلاف يعطيه ويرفع يده عن الدعوة بعد هذا تبين له في الأرض هذه الذي صلح على خمسة آلاف أن فيها عيب وانها ما تسوي ولا ألفين فأراد أن يردها بالعيب يقول هي لك وعطني خمسة الآلاف هل يمكن؟ لا لأنه ما دفع الخمسة قيمة وإنما دفع الخمسة صلحا. وهو في حق المدعى عليه بمثابه ابراء او حفظ اليمينه او وقايه لسمعته او نحو ذلك فلا تؤخذ منه بالشفعه ولا يردها بالعيب بخلاف المدعي الاول فهو اذا اخذها مقابل 5000 تؤخذ منه بالشفعه لأنها آلة اليه عباره عن شراء او وجد فيها عيبا يستطيع يردها على صاحبها ويقول اعطني غيرها انا ما ارضى هذه الارض التي فيها عيب فهي فالمعامله واحده وهي في حق احدهما بمثابه البيع الذي هو من هو المدعي الذي يطالب وبالنسبه للجانب الاخر المدعى عليه هذا ابراء او طلبا لبراء الذمته او افتداء ليمينه او توفيرا لوقته وسمعته عن الدعاوي مشترى شيء لانها في يده وفي ملكه وانما افتدى يمينه او سمعته ولا ودفع المبلغ لاعتقاده ان ملك ويكون بيعاً ويكون بيعا في حق المدعي نعم حتى لو كان العوض شقصا وجبت فيه الشفعة لا قبل هذا قبل هذا بسطر للضب ويكون بيعا ويكون بيعا في حق المدعي لانه يأخذ المال عوضا عن حقه فيلزمه حكم اقراره حتى لو كان العوض شخصا وجدت فيه الشفعه وان وجد فيه عيبا فله رده ويكون ابراء في حق المنكر لاعتقاده ان ملكه للمدعي لم يتجدد بالصلح وانه انما دفع المال افتداء لنفسه لا عوضا فلو كان المدعي شخصا فلو كان المدعى فلو كان المدعى شخصا لم تجب فيه شفعه ما يؤخذ من المدعى عليه بالشفعه نعم. ولو وجد به عيبا لم يملك رده كمن اشترى عبدا قد اقرب بحريته كمن اشترى عبدا قد أقر بحريته اشترى عبد يعرف أنه حر لكن اشتراه من هذا ليخلصه من يد هذا الظالم وجد بهذا العبد عيبا هل يستطيع رده لا لأنه أصل ما في شراء هو أراد تخليصه تخليصه من يد هذا الظالم لأنه مقر ويواخذ بإقراره يواخذ باقراره بانه حر فيكون حر ولا يملك رده بالعيب كذلك موضوع الشخص هو اخذ دفع المبلغ لا قيمه للشخص هذا وانما تخليصا لنفسه من المشاكل والا هو يعتقد ان هذا الشخص ملكه ولا شبهه فيه فلهذا لا يؤخذ منه بالشفعه ولا يملك رده بالعيب قال كعبد قد اقر بحريته فلا يملك رده بالعيب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل هل يصل ثواب القران ثواب قراءه القران للميت اي يقول اللهم اجعل ثواب ما قراته لوالدي او والدتي المتوفاه هل يصل ثواب قراءه القران الى الميت ثواب القراءه والقراءه التي تحصل انواع الشخص يقرا القران يطلب الثواب من الله تبارك وتعالى يهدي ثواب قراءته هذا لوالديه مثلا او يجعل الثواب له ولوالديه هذا محل خلاف بين العلماء وأجازه كثير من العلماء قالوا يصل بإذن الله لأن هذا المرء له ثواب على قراءته فهو جعل من ثواب قراءته لوالديه مثل الصدقة صدقة يتصدق عن نفسه مثلا بألف ريال قال الالف ريال صدقة عني وعن والدي مثلا او عني وعن والدي ووالدي ماذا تصل الصدقة قالوا والقراءات مثلها لان الانسان يقرأ ابتغاء وجه الله ولا شك بموجب وعد الله جل وعلا الكريم ان له ثواب على هذه القراءة فهو جعل ثواب قراءته لوالديه مثلا مثل ما لو جعل ثواب صدقته لوالديه هذا لا اشكال فيه قالوا هذا يجوز قياسا هذا على هذا اخرون من العلماء رحمهم الله قالوا لم يرد اهدى ثواب القراءة ونقتصر على الوارد الصدقة وارد ان المرء يتصدق عن والده ينفع عن والديه ينفع يحج عن والده ينفع يحج عن والدته ينفع هذا وارد واما شيء لم يرد فنقف عنده نقول لا يهدي ثواب قراءته ولا يهدي ثواب صلاته لان هذا لم يرد هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله في القراءة التي يقرأها المرء بنفسه طلبا للثواب هل يصل او لا يصل قولان للعلماء والدعاء ينفع باذن الله فما دام ان الاهداء محل خلاف فلو ان المرأة بدلا الاهداء يدعو اذا انتهى من القراءة دعا لنفسه ولوالديه ولذريته ولإخوانه المسلمين نفع هذا بإذن الله النوع الثاني من الاهداء ثواب القراءة كما يفعل بعض الناس جهلا يأتي لشخص آخر ويقول أريد أن تخدم أن تختم القرآن وتهدي ثواب قراءتك لأبي لأمي لوالدي اقرأ بألف ريال وإذا ختمت فهد الثواب هذا لوالدي هذا ما يجوز لأن هذا تلاعب والرجل الذي يقرأ القرآن مقابل ألف ريال أو أقل أو أكثر هذا ما له أجر يهدى لأنه قصد المال اصلا فهذا أجره ما قصد وجه الله وانما قصد المال فثوابها هذا الدراهم وانت ماذا تهدي لوالديك ما تجد شيء تهديه فالاهدى بهذه الصفه هذا غير صحيح ويفعله بعض الناس جهلا من المهدي والفاعل او جهلا من المهدي وتعمدا من الفاعل لانه يريد ان يستفيد والا فما يجوز له ان ياخذ مبلغ من المال ليهدي ثواب قراءته على فلان او روح فلان او نحو ذلك يقول السائل سلفت شخص 1500 ريال دين ولم أحدد موعد لرده وقلت له هل عندما أطالبك تسددني مباشرة قال نعم وله اربع سنوات فهل علي زكاة في هذا المبلغ اذا كان هذا الدين على مالي. متى ما طلبته أعطاك إياه فيجب عليك أن تزكيه في كل سنة تحصي جميع ما عندك وتعتبره هو مما عندك فتزكيه لأنه مالك ومتى ما طلبته أعطاك إياه إذا كان هذا الدين على غير ملي وغير الملي أنواع الفقير والمعسر وشخص ما تستطيع ان تطالبه وشخص لو طالبته ما حصلت منه شيء فهذا يعتبر دين على غير مالي للعلماء رحمهم الله في ثلاثه اقوال بعضهم قال تزكيه في كل سنه لانه يعتبر من مالك آخرون قالوا تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة آخرون قالوا إذا قبضته تستقبل به حولا جديدا الأولون قالوا ما دام أنه له أربع سنوات عنده فتزكيه لأربع سنوات السنه الأولى والثانية والثالثة والرابعة آخرون قالوا قبضته الآن وهو له أربع سنوات زكه لسنة واحدة مضت السنة الأخيرة هذه التي رجع فيها المال إليك آخرون قالوا استقبل به حولا جديدا من الآن إذا تم له حول من حين سلمته وهو عندك فزكه وإن كنت أنفقته وصرفته فليس عليك فيه شيء يقول السائل تجادلت مع شخص لا يصلي على قضية الصلاة فقال لي انه اي مسلم في الجنة ولماذا والا لماذا خلق الله اليهودي والنصراني يقول انه تجادل مع شخص لا يصلي فهذا الذي لا يصلي يقول كل مسلم في الجنه انما ألي في النار اليهود والنصارى فقط وهو بزعمه انه لا يصلي وهو يعتبر مسلم وهذا جهل وضلال ممن يدعي الجنه وهو لا يصلي الصلاه عمود الاسلام ولا حظ في الاسلام لمن ضيع الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر والله جل وعلا يقول فإن تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه وخلوا سبيلهم والا معنى هذا قاتلوهم فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه واخوانكم في الدين اذا لم يصلوا ولم يقيموا الصلاه ولم يؤتوا الزكاه فهم اعداؤنا وليسوا باخواننا والله جل وعلا يقول ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين والصلاه عمود الاسلام فاذا ضيع المرء الصلاه وهي اخر ما يفقد من الدين ما بقي معه من الدين شيء والعياذ بالله وترك الصلاة كفر وموجب للقتل يرى العلماء قتله واختلفوا في قتله رحمه رحمهم الله هل يقتل مرتدا او يقتل عاصي القتل يقتل تارك الصلاة ما يترك هل يقتل كافرا فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابل المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون لأنه كافر أو يقتل حدا فيغسل ويصلى عليه وإيد في مقابل المسلمين وعمره إلى الله تبارك وتعالى فالصلاة شأنها عظيم وخطر على المرء عظيم إذا تهاون بها وإذا أراد المرء أن يعرف قدره عند الله تبارك وتعالى فلينظر إلى قدر الصلاة عنده فإن كانت الصلاة عند المرء بالمكانة اللائقة بها فليستبشر بالخير أن له قدر عند الله تبارك وتعالى وإن كان لا يبالي بالصلاة صلىها جماعة أو صلىها منفرد صلىها في وقتها أو خارج وقتها صلىها أو تركها والعياذ بالله فليعرف أنه لا قدر له عند الله والويل له والله جعله على توعد الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني يؤخرونها عن أوقاتها يصلون لكن يؤخرونها عن أوقاتها ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والحمد لله أن الله قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل تعالى الذين هم في صلاتهم ساهون الصلاه يسهو فيها كل احد لكن يسهون عنها يعني يؤخرونها عن اوقاتها ما يصلون يصلون ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يصلون لكن يؤخرونها عن اوقاتها فتوعدهم الله بويل وهو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره والعياذ بالله يقول السائل من كان بيده برص فهل تجوز مصافحته نعم يا اخي المصاب بمرض البرص يصاب احلي انه ليس بوعدي في الله هو ليس بمعدي اثره على نفس على المصاب به وعما على من سلم عليه فلا يعثر عليه والحمد لله يقول السائل انا مصابا بالحساسية واحيانا تشتد علي اثناء الصلاه فيكون سببا في عدم الخشوع في الصلاه واذا للمصلين فماذا افعل عليه على المرء ان يحتسب الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى على اي مصيبه تحصل عليه حتى على الشوكة يشاكها فهذه امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرى وإني أتكشف فادعوا الله لي فقال عليه الصلاة والسلام إن شئتي صبرتي ولك الجنة قالت يا رسول الله أصبر لكن أدعوا الله لي لا أتكشف يعني ظهور العورة ما يسرني ما أريد هذا فدعى الله لها ووعدها صلى الله عليه وسلم الجنة على المصيبة على الصرى فالمرء يحتسب ما يصيبه من اي من الامراض محتسما ثواب الله جل وعلا لان المؤمن يؤجر على ما يصيب حتى على الشوكة يشاكها شوكة تضرب في اثناء الطريق خرج دم او لم يخرج دم يؤجر على هذا ثم ان كان يستطيع يؤدي الصلاة بدون ان يشغل الاخرين ويؤذيهم فنعم يصليها مع المسلمين في المسجد وإن كان يترتب على مجيئه إلى المسجد مشقة على نفسه وأذى للآخرين فلا حرج عليه يصلي في بيته لأنه يرخص لمن يؤذي المسلمين مثلا بشيء ما ايا كان بصل أو كراث مثلا أو رائحة بخر أو نحو ذلك من الأشياء التي تؤثر على المصلين، فإذا كان يؤثر بهذا على المصلين فهو معذور ويصلي في بيته والله جل وعلا يعلم من نفسه حرصه ورغبته في صلاة الجماعة فيعطيه ثواب الجماعة جل وعلا يقول السائل اذا ذهبت من جده الى الطائف هل أقصر الصلاة إذا ذهبت من جدة إلى الطائف فهي مسافة قصر فلك أن تقصر ولا ينبغي للمرء أن يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل أن يقصر إذا كان هو ورفقته يصلون جماعه مثلا فله أن يقصر أما إذا كان وحده ويتخلف عن صلاه الجماعه لاجل ان يقصر فلا يليق به ذلك بل عليه ان يحافظ على صلاه الجماعه حذرا وسفرا وفي جميع الاحوال ما دام يستطيع ذلك ويسمع النداء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين